كتاب الفجار لفي سجين وما أدرى كما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين ألا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 كلا بل قان على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم على ربهم يومئذ لا محجوبون ثم إنهم جحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي علين وما كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظر تعرف في وجوههم نظرة النعيم يتقون من رحيط مخطوم ختابه مسر وفي ذلك فليتنافس المتنافسون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 يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن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 هل توبي الكفار ما كانوا يفعلون